منذ أن نادى الخليل تلين أمر الجليل مهجة الدنيا تسيل شفها البيت الحرام منذ أن نادى الخليل تلين أمر الجليل مهجد الدنيا تسيل شفاه البيت الحرام في منى نيل المنا فرمي جمرات العنا واملئ الدنيا ثنا بينها تلك الخيار منا نيل المنا فرمي جمرات العنا واملا